كلا ان الانسان لا يطغى اراه استونى ان الى ربك رجع ارايت الذي ينهى عبدا اذا صلى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 ناصية كاذبة خاطئة فليدعو نادية سندعو الزبانية كلا لا تطع هو اسجد واقترب